والآن مع آفة شهادة الجيل الحمد عبالي الشاكرين الذاكرين واشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما, ما بعد أحباتي في الله وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه حلقة من حلقات آفات اللسان هذه الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم آفة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا ألا وقد حذر من القبح رب العباد سبحانه وتعالى وقرنها بالشرك والعياذ بالله رب العالمين عدلت هذه الآفة الشرك بالله ألا وهي آفة شهادة الزور أجارنا الله وإياكم وأعاذنا من غضبه وأعاذنا وإياكم من هذه الآفة الخطيرة الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يمدح المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وعدل كما قلنا رب العباد عز وجل هذه الآفة بالشرك بالله عز وجل مرتين قال فيتنبه الرجل من الأوثان ويتنبه قول الزور والحديث يقول لا تزول قدم شاهد الزور يوم الخيامة حتى تجب له النار والعذاب لا لأن الزور يعني ينتج عنه قضيتين كبيرتين الكذب والافتراء من الكذب والافتراء هذا من أمور التي يعني قد تحدثنا عنها في حلقات سابقة في أفات اللسان من أكبر الكبائر عند الله عز وجل لأنها تؤدي إلى اقرطاح حقوق للناس والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطبع المؤمن على كل شيء ليست خيانة والكذب إذن الشاهد الزور ارتكب مصيبة كبيرة بأنه كذب وافترى ثم شاهد زور ظلم الإنسان الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته من ماله ومن عرضه ومن روحه وساق إلى الآخر مالا حراما وساق إلى الآخر ما لا يجب أن يساق إليه فوجبت العاذب الله له النار والعاذب الله وقال صلى الله عليه وسلم قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار والعياذ بالله رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مروان البخاري يقول أنا أضبئكم بأكبر الكبائر الشرك بالله أو الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت إذن شهادة الزور هذه شهادة خطيرة لكن نتوقف هنا على حضار أحبتي في الله عناس النون ان الزور هذه تخص الشهادة في داخل واروقة المحاكم ودور القضاء فقط امام القاضي وغير ذلك لا شهادة الزور هذه تعومت لحياة كلها فمثلا ربما نجد انسانا زوج ابنته من من شاب وحدث كما تحدث في كل البيوت خلاف ما بين هذا الشاب وزوجته فجاءت البنت تشكو الى ابيها من زوجها هذا فعندئذ ينبري الأب دون أن يسمع الطرف الآخر ويقول هذا كلام صدق أنا ابنتي لا تخطئ أبدا أنا ابنتي ملك من الملائكة أنا ابنتي لا تتعدى الفلوس لقد ربيتها أفضل تربية لقد أحسنت تربيتها أنا يعني واثق تماما أن زوجها هو المخطئ وأن ابنته هي المصيبة وأن هي المستقيمة هو المرحّل إلى آخره هذا كلام لا يقول به عاقل ولا مؤمن ولا إنسان يحكم العقل ولا يزمنكم شن آن قوم على ألا تعذلوا اعذلوا وأقابض التقوى إذا المسألة يعني ترتبط يعني بمسائل العامة التي نعيشها فعندما تأتي ابنتك أخذ استام تشكو من زوجها قل لها انتظري حتى يأتي زوجك وأسمع منهم وعندئذ أستطيع أن أحكم بينكما بما يرض الله رب العالمين ليس لأن ابنتي حتى قال صلى الله عليه وسلم لأوسامة عندما كان في مسألة المرأة المخسومية التي سرقت أتشفع في حد من حدود الله يا أوسامة والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع بيدها هكذا إنما كان من قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف سرقوه يعني ذو العائلة صاحب العار إلى والجاه وإذا سرق فيهم الطاعف أقاموا عليه الحد والذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بيدها يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيء يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد قل ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيء اذا المسألة ان هناك لا وسطاء لا شهدة زور لا يقول انسان ما يحيف به عن الحق يجب ان يتقد لها رب العالمين الانسان المخلص لدينه الانسان الصادق مع نفسه الصادق مع ربه قبل ذلك ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يقول الحق ولو كان مرة ولا يشهد ابدا بالزور هكذا ايضا لا يأتي ابنك ليقول لك ان زوجتي قد آذتني او ظلمتني او كذا او كذا فتقول نعم ان ابني ربي افضل تربية ان ابني هذا لا يخطئ ابني كذا ابني كذا لا لا تشهد اخر الاستام شهد الزول قبل و ولكن عليك ان تقول الحق ان هذا الرجل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الانسان ليس مسلما و كان من اليهود و عمر يأمر الرسول أن يأخذ الرجل ليعطيه ما له من حق فيقول له عمر والله أنا لا أحبك حتى تحب الأرض قدام المسفوح يقول اليهودي هو يأمن على عدل المسلمين وعدل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي يقول له لا فيقول الرجل عندئذ والله لا يأسى على الحب إلا النساء طالما أنني سوف اخذ الحق غير متعطع اذا المسألة مع كراهية عمر للرجل لا تمنع هذه الكراهية الا ان يعطي الرجل حقه كما يحب الله سبحانه وتعالى انظر هكذا الانسان يعني يجب ان يكون صادقا اذا قضيت شهادة الزور تعدد والعدو الله رب العالمين الشرك بالله وكان في رواية يعني اياك والاشراك بالله وعفوك الولادي وكان جالسا فاتكت فانا متكئا فاعتنق قال الا وقول الزور الا واشعادة الزور حتى قلنا ليته سكت او ليته ما كررها اذا لماذا شعادة الزور بهذا المنطق لانها تقطع حقوق الاخرين لانها تاخذ من حق الاخرين لانك تعطي انسانا ما لا يحق وتسحب من انسان ما يحق له قد يأتي انسان لان شعادة الزور تنطوي داخله على الكذب يقول والله انا أبي قبل أن يموت قال لي خذ نص الشركة الفلانية أو خذ العقار الفلاني أو خذ المال الفلاني أو خذ الأمر الفلاني يقول أو تقول بنته من البنات إن أمي قبل أن تموت أسرت لي وقالت إن كل المجوهرات لي إن كل الحلي يجب أن أخذها وأنا أقول لكم صدقا هذا وهي تشهد شهادة الزر وتكت يقول عياذه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ربما يأتيني الخصمان منكم فيكون أحدهما الحديث في حجته من الاخر فليعلم انني انقضيت له من حقي اخي شاء فانما اقتطع له جزءا او شبرا من جهنم واعوذ بالله ويقول انا بشر يعني ان رضا الله بشر عندما يقضي يقضي بما بظواهر يعني يكشف له او بما يوضح له امامه من كلام او من قضية وعند اذا ربما يقضي له ولذلك عاب الله عز وجل على داود عندما جاءه الرجل الذي قال له ان هذا اخذ وتسعم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفرنيها وعنزني في الخطار اي غلبني بالحجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء الابغي بعضهم على بعض بغير علم الله سبحانه وتعالى يعني امر داود او نبه داود وينبهنا جميعا الى ان الانسان يجب ان يسمع من الطرفين حتى لا يقول كلاما ولا يحكم بالظلم فانطبش هذا الزور على مثل هذه المعاني كلها، لها فشاهد الزور والعاذ بالله نسأل الله السلامة لنا ولكم انها تمنع انسانا من حقه وتعطي انسانا غير حق، ويجب على المسلم ان يراعي ان يقول الا الصدق حتى وان كان الذي يقول هذا يعني الصدق فيه قد يتصور او يصور الشيطان الانسان انني ان قلت الصدق في هذه المسألة فضر بحبيب لي او عزيز لدي او بابن او زوجة او اخ او صديق او هكذا لابرئه او ابرئ ساحته على حساب اخرين لا هذا مما يحرم ان شاهد الزور والعادة وداها رب العالمين هذه من المبقات السبع من الكبائر السبع اشاده الزور شان الزور ينطوي على الكذب وينطوي على الخيانه وينطوي على الافتراء وكل هذا يعني الله سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي من هو مسرف كاذب مشرف وكذاب ليس مشرفا في المال فحسب وانما مسرف في ان يميل الى جانب دون جانب مسرف ان يميل الى يعني الى ما يهوى ويميل الى ما يحب قلبه من الناس ويحيف على الاخرين هكذا لله الامر من قبل ومن بعد يعني الى ان بشهادة الزور ان الانسان يبيح ما حرم الله سبحانه وتعالى وما عصى الله سبحانه وتعالى من المال ومن الدم ومن العرض لماذا؟ لان انسان سبحان الله انا عندما اشهد زورا و اقول ان هذا الانسان وانا اكتب في هذا الاسف والعادة للارب العلمي مثلا ان الشاهد للشاهد وأقول لا انا اعرف هذه الارض ملك لفلان وهذا العقار ملك لفلان وهو ليكون كذاب فقد كذبت وقد افتريت وقد تعديت على حقوق ونزعت حقا من صاحب الحق وعطيت حقا لغير صاحب الحق وهكذا تنظر الى مركب المعاصي هذا كله فهنا تكبو الكارثة كبيرة ويعني جلل يعني مصيبة كبيرة بدءاً نتوجه الى الله سبحانه وتعالى منها وقت الاسلام احباتي في الله اياه وشهادة الزور قل الحق ولو كان مر فانا الحق ثقيل كاتب له يوم القيامة وان الباطل خفيف كخفته يوم القيامة اللهم قالنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين امين وصلى الله على نبينا محمد